الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتبأ بهذه وصلنا بسناتي إلى المدين ثم ألمع معك بعد أن أشعرنا في الدرسين الماضيين إلى مقدمتين تتعلقان لمسألة الإيمان كان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 نشير إلى المسألتين بصورة موجلة لأهمية ذلك المسألة الأولى وهي مذهلة ولا الغرض من دراسة مسألة الإيمان ما هو غرضنا وهذا هنا الذي لأجله جئنا لكي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 وسيل للوصول إلى هذه الغيء أن نقوم وأن نحقق الإيمان بقلوبنا وبجوارحنا، لذلك ينبغي على كل مسلم أن يرد معتقده وحاله وقوله وعمله إلى الكتاب والسلم ليقف على حاله وكلمة الرد أفضل من كلمة الرجوع.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 والصحيح والأفضل موافقة القرآن والسنة أفضل ومعه السبب الثالث قالوا إن المشيعين هم الذين لئما يقولون بالمرجعية والمرجعية عندهم إلى إلى أئمتهم حتى أنهم يسمونهم أو يلقبون يلقبونهم بهذه الأرض المرجعية الشيعية أي الله كلا من كانوا يقول حاجة ذي. ليست المرجعية عندهم.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 تلاوه وقراءة قول لسان الله تعالى وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوسلون الذين يقيمون الصلاه وما رزقناهم يقونه اولئك يكرهون المؤمنون حقا يبقى نيشان يقطع معانا في بقى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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون وإنما كفدوا الحصر وكان الإيمان بصر في هؤلاء بقلوبهم آمنوا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا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 هم الصادقون كما في قوم الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمتغون فضلا من الله ورضوان ويرسلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون لو جينا إلى آية أخرى توضح هذه المفألة بصورة أوسعة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 ومما ردقناهم يمثبون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا يذكروا بها خروا سجدت كذليل على شدة الانقياد والإذعان عندما يذكر الإنسان في وبأواجر ربه سبحانه وتعالى التحقيق العمل أيضا لهؤلاء الذين أشربت قلوبهم الإيمان حقيقة في جنوبهم عن المرار يذكرون ربهم خوفا وطمعا وَلِمَّا رَضَقَنَاهُ مِنْ تَوْقُمُ فالإنشان عندما يعرض حاله هل يصلي حتى رفعتين في جوف الليل بين يدي اللي كي تبارك وتعالى هذا هو التحقيق تحقيق الإيمان العمل الذي ينبغي أن نقوم به وهذا هو الهدف الأسمى من دراسة هذه المسألة مسألة الإيمان طبعاً الآن كثيرة جداً لا أريد أن أذكر أكثر من الله حتى إيه. لا رؤيتها هذه الجزية. فهذا الأمر الثالث من الأغراض أو سبب ظل الأغراض التي أجل ندرسها هذه المسألة. السبب الثالث وهو القيام بدعوة الناس إلى حقيقة الإيمان في وقت انتشر فيه الذناب المرجئة في كل مكان. ينشرون مذهب المرجئة باسم أهل السنة والجماعة وينبسطون على الناس دينهم. وأول ما تبدأ تبدأ بأهلك هذه المسألة مهمة جدا أن يقوم الإنسان المسلم بدعوة أهله وبيان مسألة الإيمان لأهله وذريته وأو وأولاده استطاع أو يعني كي تم لكل الناس بعد ذلك لأن النبي صلى وقف على حقيقة هذه المسألة قام بتبعيات ومقتضيات هذا الإيمان وإلى الناس مفرطون في الأوان ويتكبون النوال ويتعبون عن الدين ليس بارك تعالى لسوء فهمهم لمسألة الإيمان معظم الناس في الإيمان هنا جوه في المعنى الشجاعة بالقلب في في بطولة لكونه يعمل يعمل هذه ضعفه تمام أو لكون أنها دي الخلوق ابتعد عن الله تبارك وتعالى وعن فهم الدين الذي هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه هي المسألة الأولى باختصار المسألة الثانية وهي فهم الواقع ندرس ولقوب دراسة مسألة الإيمان لنقفة على حقيقة واقعنا معظم الدعاء والظلماء الذين يتحدثون أو حتى يكتبون يعيشون في مجتمع مسلم للبعد عن حقيقة هذه المسألة أو فهمها فهما صحيحا. المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة وما بعد القرون المفضلة كان مجتمع متمييزا، مجتمع إسلاميا حتى وجد فيه أهل ذمة في يعيشون ولكن صفة معينة بحيث أن كل إنسان يستطيع أن يفرق بين المؤمن وبين الكاتب من أهل ذمة الذي يعيش في دار الإسلام. أما الآن. كنت تفرّق بين المسلم وغير المسلم بين المؤمن وغير المؤمن هناك في مجتمعنا من هو منافق أظهر هناك من كفر كفره هناك في مجتمعاتنا من كفر وصفح كفره هناك في مجتمعنا من يذهب إلى البدع إلى الخرافات هناك في مجتمعنا من يقعون في المعاصي والذنوب والفرط وفي مجتمعنا من يقبل بحقوق الإيمان إذا.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 في المؤمن ايمان وحب انا عاوز واحد يجيب. ها ماشي من عند منبر تمام اجابه صح طيب حد يجي يجاوب ثاني ها, ها؟ لو ممكن كان افضل ما كان لا يخذ لا يخد عن...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 بلا أسأل هل استمعوا الإنسان إيمان وكف؟ إجابة الشيخ محمد الحسن مباشرة: نعم يشتغل في الإنسان إيمان وكف وهذا معتقد أهل السنة والجماعة يشتغل في الإنسان إيمان وكف وخير وشر. ثم آآ آآ قال لأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين قائل الكفر والحكم عليه بالكفر.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 ليس هو معتقد أهل السيار الجماعة أبدا أبدا ثم التطريق يعني أننا بحث في الدرس اللي فات دايما يعممون المسائل السرطة بين القول والقائل والفاعل والفاعل والشرك والمشرك والكفر والكاثر وهذه الأشياء جعلوها أصلا جعلوها إيه أصلا وجعلوا هذا الأصل يرضون عليه كل شيء طب طبعا هذا سؤال بس هو حاجة لكم بأمثلة صراحة جدا من السؤال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 إن مات علىه إبنس كفر ولكن الإبنس لا يكفر مش ممكن طب الذي يكفره من نفس الباب ويرد على الله تبارك وتعالى أمره ويستكبر على الله تبارك وتعالى نقول له ما قمت به من رضك الأمر على الله تبارك وتعالى كفر ولكن لست بكثبت حتى تقوم عليك الحذرة وتتوافر في حقوق الشروط ويتتفهل الموانع وتتفهل الحذرة ومن شبه ذلك هذا كلام غريب جدا الأصل على ثلاث ما يذكرون مثال آخر مثلا في قصة الذين استهزؤوا بالنبي إسوء عبدالصحاء وليست ألتهم لا أقولون إنما قلنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذنوا قل كثرتم بعد إيمانكم حد آل الذين استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاستهزاء كفر ولكن الكفر لا يقوم بهم إلا بعد إقامة الحجة فما قالوه كفر ولكنهم لا يقومون هل شكالك هذا حد هل يبقى أي سألت مثال آخر يعني إيه أقل من ذلك في سنة أبي ذو في قصة الرجل الذي أرسل النبي صل الله عليه عام البرائن عازب يقتله وهو ماله بكونه له بقوله أو تزوج أو نتح إمرأة أبي. العلماء بيبي يعمق على هذه الحادثة حادثة صحيحة أن أن رجلا في عهد النبي صل الله عليه تزوج إمرأة أبي.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 أريد أن أصل لي أن المسائل فيها تفصيل. نعم هذه المقولة صحيحة. طر بين الطول والفاعل والفعل والفاعل ولكن ليس في كل المسائل. كما أعرض لك مسألة يعني كثير من الناس يقرأها في الكتب ولا يفهمها. كثير من الناس مثلا يحكي في تكفير الجهمية قولاً. شنو اللي كثير من الناس يقول في إذا شيخ الإسلام كان بتكفل أعيان الجهمية. أما عوام الجهلية ما كانش ي بكفر كان بيتكفر يعني واسئ الشيعة أما عوام الشيعة لا يتكسرهم وما شاء ذلك من من الأقوال هذه المسألة بتختلط لعدم الفهم الذي كان عليه السلف مثلا نسأل مثل الجهلية الجهلية لها أصول فهناك فرق بين الجهلية المحضة يعني الخاصة التي تتسير على أصول معينة وضعوها وبين من قال بقول من أقوال الجهنية تابع فيه الجهنية ولكنه ليس على أصلهم وضح الكلام جهنية مخبطة لهم أصول يسيرون عليها والمعتقدات التي تصدر عنهم ناتجة عن هذه الأصول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 نفي جميع الأسماء والصفات لله رب العالمين. سأل القرآن بغض عشان ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفات الكلام. ماشي يبقى أصله نفي جميع الأسماء والصفات حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول عنهم أنهم يعبدون صنمًا. لأنه قد يقولون سميع بلا فمع عليم بلا علم بصير بلا بصر يعني يذبتون الشيء مع أي فعقلين ونفيه فكانوا يعبدون عدما أو صلما يعني ما فيش إله أصل من هذا الأصل عندهم فإذا قال الجهلية هؤلاء إذا قالوا لأن القرآن مخلوق وردوه إلى أصلهم كانوا كفارا كفرا مطلقا ولا عذر لهم لا بجهل ولا بتأويل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 وكان يحسن فيه الظلم ولا يعرف ما هي أصول الجهمية فهنا المقال الذي يقول بها هذا رجل مؤمن بالله وبرسوله ولكن يقول القرآن مخلوق يقول لا لا يكتب. هي هذه المسألة هو وافق الجهمية في هذه المسألة وليس على أصلهم بل هو يثبت الأسماء والصفات من الله سبحانه وتعالى ولكن زل في هذه المسألة فهذا القول كفر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 وليس كل من وافق اهل السنة من اهل البدع في مساله من المسائل يكون من السنة السنه بكثير من اهل البدع يوافقوا اهل السنه في مسائل كثير هل يصيرون من اهل السنة لتوليهم وافقوا اهل السنة في بعض المسائل لا هم اصلا لهم اصول تجعلهم من اهل البدع كذلك اهل السنه لهم اصول وان اخطؤوا في بعض المسائل ووافقوا فيها اهل البدع لا يصيرون من اهل البدع طيب نوضح المسألة اكثر مثلا هناك فرق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 وهناك من جهادزة أهم السنة والجمع من هو يكون في تأويل بعض الصفات كالحجر والحجر والإمام النووي والإمام ابن جوز وغيره من جهادزة العلماء ما حد شيء يقول من الإمام ابن جوز أو الإمام ابن حجر أو الإمام النووي متفق ولعجل الله لكونه فقؤ في تأويل بعض الصفات الخضرية أو غيرها لا يوجد لا لأن أصوله لأصول إيه هذه السنة والجمع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 نقوم بدراسة مسألة الإيمان كل ثلاث أسباب السبب الأول هو تحقيق الإيمان القولي الاعتقادي السبب الثاني تحقيق الإيمان العملي <تصفيق> السبب الثالث هو أن نقوم لا ونسلّم الإيمان الحقيقي الصحيح كما ذُكر في كتاب الله وسنة النبي. صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية وهي أسهم الواقع من خلال أصناف الناس والمجتمعات التي نعيش فيها ومن يتحدث في مثل هذه المسائل ناتي بعد ذلك حنعرض الإيمان من الناحية اللغوية فقط حتى إيه؟ لا نصيب في الحديث أولى المسائل التي نتعرض لها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 علنا أهل لغة على على أن الإيمان هو إيه؟ هو التصديق والتدليل بقول الله جل وتعالى في قصة أولاد يعقوب عندما قال لأبيهم عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولنكون صادقين أي وما أنت بمصابذ خلنا هذا تفسير من التفسيرات الموجودة في الآيات هذا قول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 وشرق الإسلام ردة على من يقولون أن الإيمان والتوضيب وجوه كثيرة يعني المفروض في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قول خامس من أقوال أهل اللغة في معنى الإيمان وهو قول نقله ابن منظور رحمه الله في سال العرب نقل عن الإمام الزجاج وهو من كبار بلاد اللغة.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 حد حد الإيمان في اللغة في بقوله الإيمان الظهر الخضور كلمة الظهر تعني بالإيمان مشكلة أنه يبدأ بترصي إداري يتعرض بعمله الجوارح القول إيه والجوارح لأنه يظهر الإيمان وإلا لو قلنا أنه المقصود به القلب هذا أمر خفي فكيف يظهره يبقى إظهار الخضور والقبول للشريعة.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 عدد قومي أو أنبينا استخلص يعني احنا أذفرنا خمسة أقوال لأهل اللغة مش صبح صحهم مع بعض طب القول الأول إيه التصديق المطلق مشكلة أو مجرد التصديق طب القول الثاني التصديق المقيد طب القول الثالث اللي آله يطلق على الأمن والأمان اللي الرابعة الإيه الإكرار طب القول الخامس تظهر القضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نستفيد من هذه التعريفات، نستفيد أولاً رد الإجماع المحتيء عن أهل اللغة أن أن الإيمان هو مجرد التصديق. تبيك للعذارس إن الكثير من أهل اللغة قالوا بخلاف هذا التعريف وعرفوا الإيمان بمعنى آخر خلاص أصدق. إذن هذا إجمع لا يصح فيرضئ هذا الإجمع يستفاد الثانياً أن التعريف الذي ذكره الإمام الزجاج موافق تماما للتعريف الإصطلاحي الشرعي لأنه كما سوف يسئ لتعريف الإمام قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل وهذا موافق تماما لإيه؟ لتعريف الإمام الزجاج للإيمان من ناحية اللغة إذن فالتعريف الذي ذكره الإمام الزجاج يتساهل تماما مع إيه؟ مع التعريف الإصطلاحي الشرعي فهو أول أن يُخَذ به دون أن يُخَذ بمجرد أقوال أهل إس اللغة التي قد توافق الشرع في بعض إس معني أو قد لا إس لا توافقه ثالثا يستفاد أيضا من ذلك أن هذا المعنى اللغة المتفق مع المعنى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 إقراراً صحيحاً وإن فهذا ومثومت أشعر كما توفيات إما الإيمان عند الأشعرون لك إقرار بالقلب وتصديق بالقلب واعتقال بالقلب وإدعاء وقبول والقياد بالقلب وإن لم يأتي بالأعمال وإن لم يأتي إيه؟ بالأعمال حتى أنهم اختلفوا حتى النط بالشهادتين شرط أم شرط إلى غير ذلك مما إيه؟ توفيات تفصيلهم فإذن الإقرار لا يكون إقراراً صحيحاً إلا إذا إيه؟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 خذ بالك معنا. الإنسان يقول أنه مؤمن بإلهاية الله سبحانه وتعالى. ماشي هذا الإقرار؟ هذا التصديق منه يقول أنا مصدق بإله واحد. فما الذي يقتضيه, يقتضيه هذا الإقرار؟ يقتضي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بمعنى أنه إذا عبد غير الله تبارك وتعالى. هل يكون مقررا بإله واحد لا هو له شريك إذن إذن أشرط في عبادته الله تبارك وتعالى كذليل على إيه؟ على عدم صحة اعتقاده قد آجة دليل تدل على هذه المسألة الله تبارك وتعالى يقاتل بمي إسرائيل يقوله إذ أخذنا وإذ أخذنا ماذا تطل ورفعنا فالططل الطورة خذوا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 وإن أقروا بألوهية الله تبارك وتعالى لم يكونوا عاددين له وحده بل عبدوا معه غيره سبحانه وتعالى ومثالث صاروا مشركين لأنهم لم يأتيوا بالمقترب وباللازم الذي يبدأ على, على صحة الإكرار بإلهية الله سبحانه وتعالى المثال الثالث إنسان يقول أنه يؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه لا رب واسة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 أو لم نكِم أن عليك الكتاب الذي عليم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون بالكافر بالنبل وما يؤمن شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله وليقوا الخاسرون بمعنى أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن المحكم البين الواضح بين فيه العقاب وكل شيء واضحة تماما فلمن عندما ذم؟ يؤمن بما أمر الله تبارك وتعالى أن فر به أو يكفر بما أمر الله تبارك وتعالى أن نؤمن به هذا يكون مؤمنا بالباطل كثيرا بالله سبحانه وتعالى ويكون في نفس الواقع يدل على فساد اعتقاده الرموزية وإن أقر قولا بليسانى أنه قرب الرموزية الله سبحانه وتعالى. خير مثال الأخير. يتعبر بالأسماء والصفات إنسان يقول أنه مؤمن باسم الرحمن وبالرزاق وبأن الله تبارك وتعالى هو المنعم على جميع العباد. طب إيه اللي يقتضي إثبات هذه الأسماء والتصديق هذه الأسماء والإقرار بهذه الأسماء محبة الله تبارك وتعالى الرحمن الذي يرحم عباده الرزاق الذي يرزق العباد المنعم عليهم بشتى أصناف النعم يقتضي بالسطرة أن الإنسان يكون محبا لما أنعم عليه ويرزقه أملا كل ذلك. فإذا وجدنا إنسانا يسمى بين محبة الله ومحبة شيء شيء آخر يبقى جعل لله تبارك وتعالى ندا في في محبته، فيكون مجرد التصديق والإفراغ.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 أن الإيمان يعني المعتقد الصواب الذي يقتضي الآثار التي تترتب على صحة إيه؟ هذا المعتقد. طيب نكتب الحديث بشيلة أيضاً من من ذاب يقضي مسألة الإيمان وهي أن الإيمان يتلزم صحة الاعتقاد والانصياع زي ما نقول تلازم أنواع التوحيد.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 على صاحبه يوم القيامه يبقى اللي يدل على ذلك هو فرعون كان ممكن بنبوهتي موسى عليه السلام ده والله ده كان مقره موسى ويعرف أن موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى فده اللي يدل على ذلك فلما جاءتهم اياتنا مبرصه في صوره النمل قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها وسيطرت أنفسهم ظلما من أظهر إلى دلاء في القرآن إحداث إلى أمل وإلى تضرر. الله سبحانه في بداية الآية فلما جاءت الآية نبوصلة وكأن الآية تضيء لشدة وضوحها وظهورها. يعني لا فن ولا تقص على أحد لشدة ظهورها ووضوحها. ومع ذلك قالوا هذا سحر مبين. يعني مع ظهور الآيات والدلائل والأدلة أيضا إيه؟ قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى وَجَحَدُوا بِهَا بهذه الأيات ثلاثة الزحوظ لا يكون إلا بعد العلم لأنه لا يجحد إلا إذا كان عالما بما يجحد فهذا كدليل على علم فرعون بحقيقة موسى بأنها رسول من الله تبارك سبحانه ولذلك قال موسى عليه السلام لفرعون لعنه الله لقد علمت يخطف فرعون مش كده لقد علمت ما أنزل هؤلاء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 تماماً لأن لأن ظن لا يغني من الحق شيئاً ويكفي أن الله تبارك وتعالى ذكر عمل فرع كانوا يقولون إن ظن إلا ظننا، كده؟ وما نحله المستيقن يبقى منا بذل من ااا الفييقان أو يقين وحيل بينهم وبين ما يشتهون تما فوق لأشياء عيب من فرع نعم كانوا يشتهون في شكل مورديء السبر الذي قد يخرج الإنسان أيضاً من ذئب الجلد. الشكو يقول إيه نحلوه القلب كما هو معلوم أو يعبر بعد ذلك إيه بسميع عن هذا المعتقد يعني كنت كنت أريد أن أظهر أيضا معنى الإيمان في القرآن ثم نعرض لبعضك على معنى الإيمان في السطح ولكن حلو الحديث إلى درس قوله إن شاء الله رب نتحدث عن الإيمان في القرآن ثم إيمان في المصطلح الشرعي القاعده بطريقه المسائل التي سوف تتعرض لها في المسائل الصعبه بالنسبه لظهوريه الدوره التنفيذيه هو ان صاحب ذات يعتقد دين او استغراقته حكم عليه في خصوص النواط الذي المقصود ان الاثنين يقدم بعض عشان لا يحصل ضرر وربما يضر او هيضر انت في الوقت ده قالك عندي رقم بس هذا، ولا غيره، هذا الناس، ماذا تقولينش؟ بس هذا تخلعه، بس هذا تخلعه، تخلعه بس هذا تخلعه تخلعه بالكفر على إنسان ولا تخلو به في النار، بل إن الإنسان قد يقرض مقره في جل عذابه وهم المؤمنين ويقبض حكمه في الدنيا مع توين من أهل الجنة في الآخرة. المشكلة أقولنا أنهم لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الدنيا شيء. وأحكام الآثرة ايه؟ شيء آخر الأحكام في الدنيا بتجرع عن ايه؟ <تصفيق> قاعدة أهل السلام الجماعة ومضحت بلي ما مش هيدون الطائبة أن الأحكام تجرع على مقتضى الظاهر والله يتولح الصراعب خلاص يعني الإنسان الذي يظهر اللي يأتي كبيراً من كبائل معروف حتى عند عوام الله يقول لك هذا الإنسان فاسق زي ايه؟ يعني الآيكب الذين يرمون المخصنات المؤمنات بصر قلوب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 ماتوا على الكفر. إذا بفضل الله عن أرضه في قتال أهل الرب سبلا يقبط من الناس حتى يقتل. ويشد أن قتلهم في النار وأن قتل المؤمنين في الجنة. ليه لأنهم ماتوا على الشرك يقينا. وقاتلوا عند الزات وقاتلوا عند شتى الكفر. يبقي دماء العرب سعيد. لكن الإنسان ظاهرا بيعبد غير الله صارق وتعالى حكمه في الدنيا أنه كذب. تفضل إن هذا الإنسان لم تقام عليه الحجة. إحنا ما نعرفش ما انت بتلاقي الملايين من الناس في الوقت عد البدن كلهم بيعبدوا ضي الله تبارك وتعالى مون فيهم المتأول فيهم الجاهل فيهم فيه ولكن على العموم ذو الكفة في أحكام الدنيا لكن قد يكون فيهم ما هو معذور عند الله تبارك وتعالى فهذا إيه حكم ايه؟ اخرى ما نجدعو به ما نجدعو فيه ولكن الأحكام الدنياوية دي ما يتبطل على ذلك يعني الإنسان بيروح عند البدوي وبيربط البدوي بيصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ودخلت المسجد لده بيصلي ايمان دي بقى مسألة ايه عمليه هيحصل لي وراه ربنا متعارف ان هو لغير الله بيدعو غير الله تبارك وتعالى محاكم جاي يتجوز بنته هتجوز بنته ليه بيذبح هتاكل ذبيحته وهكذا دي مسائل عملية دنيويه لما ما يترتب على الحكم الظاهري اما امره الى الله تبارك وتعالى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 طب دول حكومه الدنيا رغم أن لم يأتيهم رسول لأن بعض الناس يجلس بالآية يقولوا كانوا كل معذبين حتى نبعث رسول يقولوا خلاص ان كان لا يكون بعد اقرب حجه وطوف مش قلت هو الاتى تكلم عن ايه عن تعليم الدنيا والاخره وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاتل قوم من من الكفار حتى يرسل اليهم من يبلغهم هذا الدين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 لا يقتنع إمام إمام صحيح مع كفر إيه؟ مع كفر أكبر لا يمكن أن يلتقيه الإنسان يعبد الصنم يعبد الحجر يعبد الأوليات هاقول إنه هو موحد مشرك ولا مؤمن كافر هتسمعه ولذلك العلماء العلم بيسمو نواقص الإسلام هي بتوزيع الإيمان بتنقص الإسلام بتنقص الإيمان يعني الإسلام موجود لكن إيه بيزيل هذا الإسلام الإسلام العظيم لا أو يفقد هذا الإيمان هو ناقص من هذه النواقص تمرين يجيب اي واحد كده بيغير من الشرع والحرب وما وصلوش ما وصلتوش الدعوه او انسان بينسف الدين الاسلام وعمال من مولد لمولد ومن اله لاله وعمال يعبد غير الله تعالى هتقول الحج فلان المسلم الملتزم والموحد الم... هتجي ازاي لا لو يكون توصيف شرعي للحكم الظاهر أنا مش عاوز اخوض في المساله ديت اكتر من ذلك ولكن يعني لما قلتوا وخاطر الفرايات شكلها يعني يعني كانوا معودين عمال اني بصوا وأقوال واقوال بين المسلمين لغرض يعني انا اسمع بعض المشايخ في نفس اليوم بتاع المسترش مع الحزات قلنا احنا عاوزين اولاد الحبر والعلماء والجاه يا عم الحاج والقمري دي يا مرضى اوراق الامر هما اللي بيحاربوا الدين والشرع ما عاوزينش الوقت ده او يفسر مش معقول يعمل الكلام اللي بيتاذى هيضحك هينطلي على مين بس ولا امر مين بالع هتقرب العلماء والوعاوي بتخاطب مين بتخاطب ايه بجد الكلام اللي اقدر يقوله واقع عملي وبعدين كلمه اوراق الامر يفضحه ونحسب له الوزاره والحاجات ديت الناس هينتبهوا هتنتبه عشان ما تتكلمش خالص لو تتكلم صح ما يعني ايه يعني مش عاوزة أقول في دي في هو ناسي في الواقع اللي بيأت في الفرائيات أو الناس اللي بتكتب إلا من روحي من الله وتبارك وتعالى إيه ما اسألك يعني من ضمن الكلام اللي قال يعني مش عاوزة أطول عليه وصراحة يعني إنه هو يقول إيه ده بد من إقامة الحجة ودد على حيثة منه وفهم الحجة وكثير من, من الناس دونه طب البعيد ده أولا الحزين على عينه ده اللي ما بيثهمش حتى همس هو الإنسان ده يا ولا م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 وبص الاقامه بتسقط على الناس ولا ده تقيم الحجه مع ان رب بيقول ده هم لا بيعقلوا كالانعام وإنما بيفهموش ولا لا يفقهوه وخدت على الحجه حتى هذا غير ازاي يعني هذا شرط مستحيل ومحد بيقولك وتفهيم الحجه مع اقامه الحجه كانه تعجيز يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه فايفا في الخوارج بتسمع او صعب ده بره هنا غلبها من الكتاب عايز يطلع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 العلمانية. ممكن إنسان إذا أخاط يقول بعصر الوصول العلماني أو الوصول أو يقول بوصول العلمانية لا شفته في المهرج نبيش يعني زي أو زلمة هي بوصول صلب من الرمل الإعلام وتدعو إليه بشفت الصور في الإعلام والحدات اللي شو عاوزوها لما تشمون كلام نرخامة مش كلام. لكن واحد ماشي بعد طول حزب الوطني له فاهم العلماني والديمقراطي والاشتراكي من الإسلامي حقا ما يشف حقا أصوأ المؤمن يقول ما فيش مانع نحن نعطي من الموضوعات السياسية أو الاقتصادية اللي علاها مضربوا الحالة ده قال بقول ايه؟ ببعض أقوال العلمانيين مش كده عن ايه؟ وهذه مقالة كفرية ولكن من أدخل مكفر لابد من أن نتهمه بقى عنه نقيم على السبب والبلاب والحالة دي خلاص يصل الله أو ن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 يعني المثل لها جانبان، الجانب الأولاني هما اللي بيجلبوا بكلامهم مسألة فلا يعطوها الحقها من الناحية الشرعية العلمية وبالتالي لا يدعون العلمانيين إلى دخول الإسلام أو رجوع الإسلام يعني إيه يعني إيه يعني عاوزين يأسلموه من جانب ومن الجانب الآخر لا يطلبون عليه من فضله مع اعتقادي أنا أنا تماماً إن رؤساء العلمانية أو قائمين على العلمانية لا يحتاجون إلى دخول الإسلام لأنهم على علم بما يفعلون من محاربة الدين الله تبارك وتعالى دول هقول لك الدين على علم وعلى بلد ناس يعني اللي خلوهم يثابوا العلمانيه اللي هي كلها صلات وحاجات ديت الدين وعندما يأتون في الفضائيات يعملوا وينقلوا الاسلام العلمانيه بتاعته الحاجات دي بيتكلم بعلم يقول سعادكم كذا وكذا وكذا والرد على كذا هم درسين يعرفوا يردوا ازاي زي ايه رؤساء الصوفية الشيخ يقعد مع المريدين بتاعه يقول لك الوهبية حيقول لك كذا كذا والرد عنه كذا كذا حيقول لكم كذا كذا والرد عنه كذا وبيلقنه ده عارف ولا مش عارف عارف اللي بيتقال عليهم وبيلقق الناس الرضود على اللجوء يتشبسوا بها ويتمسكوا كذلك العلمانية والديمقراطية وقاساء هذه الفرق أو الجماعات اللي على عيني لما يصدر حد يقول بقى أن يقال عليهم شبت لسه الله سلام يعني عشان ممكن يشغلها الصوت <تصفيق> الوضع في الوقت ده اللي بنكتبه من على طول احنا لسه في الدفعه الثاني اهوت بس عايز يكتبها او بعد ما نخلص يعني مساله الفرق الفقه التعارف ما خلصناش طيب انا عندي عندي عندي الدكتور حبيب طيب